هذا يقول ما هو الفرق بين إرادة الإرادة بالعمل وجه الله وبين الإخلاص هما هما الإخلاص هو ان يريد به وجه الله تبارك وتعالى ولا شرك ولا رياء فيه نعم